<تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وَلَهُ مَا في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تَتَّقُونَ <movie> وما بكم من نعمة فمن الله ثم <صفيق> <أفغير الله>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 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّ وَهُوَ كَرِيمٌ يَتَوَاعَّدَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوُو إِمَّا بُشِّرَ بِهِ أَيُّمْسِكُهُ عَلَاهُنِ فِي التُّرَابِ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 ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجلهم مسمى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 هُمْ مُفْرِطُونَ تَعْلَمُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى وهدا ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما فيه بطونه نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا لبنا خالصا سائرا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعرشون ثمَّ كُلِّ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُو لَهِ فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُو يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقومه يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم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 وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدت ورزقكم ورزقكم من الطيبات أَفَبِالبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنَعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ